كبتوا للمؤمنون وزلزال زلزال شديد، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطمأن. صفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن نبي تناعهم وما هي بعورة أي يريدون إلا فرام ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة ثم سئل الفتنة لا وما تلبث بها إلا يسرام ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.